Tebing, kala syaitan merid, utbah عليه, an nu man tawlahu, fa an nu yudzilluh, w yahdihi ila azab al sair. من ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخل أخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيء، وترى الأرضها مدة، فإذا أنزلنا عليها الماء تزت وربت وأبتت من كل زوج بهيج.